وَنَجِّينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ مَوْزُوعُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ فهم يوزعون حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهد ثم علينا وقالوا لجلودهم لما شهد علينا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أطقن الله, قالوا أنطقنا الله كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أَنطَقَنَ اللَّهُ قَالُوا أَنطَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَّتُم بِرَبِّكُمْ أرْدَاقُ أرْدَاقٌ فَأَصْبَحْتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ أرْدَاقٌ فَأَصْبَحْتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُ فَن نار مثول لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبرين فان يصبروا فالنار مثول لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيّضنا لهم قرآن فزيّنوا لهم فزيّنوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أم من قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين